إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين تُدْهِنُ لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين نغدو على حظكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين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 ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين